ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون كذلك نسمكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين وَلَْ فَ تَحنَا عَلَ بَابًَا مِنَ السَّمَ فَظَلُّ فِي عجُون لَقالَاوا إ مَا سُكِرَة أَبَ صَارُونَ ببلَلْ نَّحْنُ قَوْم مَسحُورون وَل قَد جَعَنا فيِي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 وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٌ وَجَعَلْنَاهَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمِنْ نَّسْتَغْنَى لَهُ بِرَازِقِينَ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ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 وَلا قَدَ عََّ المُستَخِرين وَإَِّ رَبَّكَ وَ يَحْشُرُم إِهُ حَكمُ الن وَل قَدْ خَلَقُنَسَانَ مِن صَلصَالٍ مِنْ حَمَئِم مَسْنُون وَْجََّ خَلَقَناهُ مِنْ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 قال أَخْلُقْ لِأَسْجُدَ لَكَ بَشَرًا خَلَقْتُهُ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ أَلَمْ تَخْرُجْ مِنَّا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ قَالَ رَبِّ فَانْظُرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ 116. إلى يوم الوقت المعلوم 117. قال رب بما أويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين 118. إلا عبادك منهم المخلصين 119. قال هذا صراط علي مستقيم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 قالوا لَا تَوجَل إَِّ بَنْشِركَ بِغُلَ عَنِي قَالَ بَنْ الشَّرتُون عَ من السَّنِيَكِبَرُ فَ بِمَتُ بَنشرِرُون طَوا بَنْ شَّرناَاكَ بِالحَقِّ فَلَا تَكُم مِنَ القانِطين. 119. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الظالون 110. قال فما خطبكم أيها المرسلون 111. قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين 112. إلا آل نوط إنا لمنجوهم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 وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ وَلَا إِلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدًا وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرِ أَنَّ دَابِرَ هَا أُولَئِ 117. وجاء أهل المدينة يستبشرون 118. قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا 116. فأخذتهم الصيحة مشرقين 117. فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجين 118. إن في ذلك لآيات للمتوسمين وَإِنَّ هلَ بِسَبين مُقين إِ فِي ذَالكَ ل آيَةَ للِمُؤمنين وَإِن كََ أَصحابُأَنْكَةِ لَظَالِمِين فَتَقَمن مِنهُ وَإَِّهُ مَا لَ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 كانوا يكسبون وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما الا بالحق وان الساعة لاتاتيا اصحح الصفحه الجميل ان ربك هو الخالق العليم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 119. كما أنزلنا على المقتسمين 110. الذين جعلوا القرآن عظيم 111. فوربك لنسألنهم أجمعين 112. عما كانوا يعملون 113. بما تؤمر وارض المشركين إِا كَفَن كَمُستَنزينَّينَ يَجَالونَ مَ الله إهن آخر فَسَو فَ يَعلمون وَلا قَدنَ عَلَمُ أنك يَضيقُ صَدُركَ بِمَا يَقُلون فسَِّح بحَْدِ رَبّكَ وَكُم مِنَ السَّاجدين Walbu daran bankka xaya tiyan